ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل اذا قرع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 على من يشاء مِنْ عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء